والذين تَعَوُّفِ آياتنا مُعاجِزينَ أُولَئكَ لهم عذابٌ مِن رِجْزٍ أليمٍ وَيَرَالذينَ أُوتُوا العلمَ الذي أُنزلَ إليهِم رَبّكَ هو الحقَّ وَيَهدي إلَى طِرَاطِ العزيزِ الحميدَ وَقَالَ الَّذينَ كفرواْ هل نَدُلُّكُم على رجلٍ يُنَبِّئُكُم إلَى مُزْذِقَتُم كلُّمُ مَزْذِقٍ إِنَّكُم لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ